أيضاً للصائل عيسى من اليمن يقول هناك من يطعن في الشيخ ربيع ويقول بأنه يسب العلماء وأنه متشدد وأنه زعيم الجامية الذي يقول هذا هو أحد رجلين إما أنه جاهل ما لا يعرفه وسمع كلام فأخذ به وإما أنه حاقد الشيخ ربيع وفقه الله من علماء أهل السنة والجماعة وهو يحذر من الحزبيين ويحذر من المبتدعين وهذا واجب التحذير منهم واجب وجوبا كفائيا من قام به سقط الإث عن البقية فهو يحذر ممن يستحق أن يحذر منه من أصحاب البدع والأهواء مؤلف عدة مؤلفات في التحذير منهم فجزاه الله خيرا يشكر على ذلك اقرأ في كتبه ستعرف من هو الشيخ ربيع وبالله التوفيق قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن